إثنى عشر استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم